يَا أَيُّهَا النَّذِيرُ إِذَا قُلْتُم مَّنْ نَّسَأَلُ فَأَقُلُوا لِقَوْمِكُمْ لا تخرج لِكَ حُدُودُ اللهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ عَصَى نَفْسَهُ لَا اَمْرَا وَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُم نَّفَخْنَا فِيهِمْ بِرُوحِنَا وَقُلْنَا وَأَشْهِدُ ذَمَا وَأُنذُرُكُمْ مِنْ عَذَابٍ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ كَنَاهُ اللَّهُ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا but I O, ومن Omen...